شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض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 زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها قلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروض